وَجَعَلْنَا النَّارَ رُجُوماً لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا الْقَوْمُ فِي فَأَسْمَعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ 109. أكاد تميز من الغير 110. كلما ألقي فيها فوج سالهم خزنتها ألم يأتكم نذير 111. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنزلنا سمعوا او نعقلوا ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وما بسى المصير سريع لها شهيق وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما القي في ما فوج سالهم خزنتها الم ياتكم نذير قلوا بلا قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل 122. إن أنتم إلا في ضلال كبير 123. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير 124. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّ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 111. أن يخصف بكم الأرض فإذا هي تمور 112. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير 113. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير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 111. أمن يمشي سويا على صراط مستقيم 112. قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 113. قل هو الذي ذرعكم في الأرض وإليه تحشرون 114. ويقولون مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ 111. قل أرأيتم إن أهلتني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أنيم 112. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين اصبحنا وكم غور الثمن